بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسائت اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أصلح الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما القلب في الاسناد قلب من لم تنشر واحدة ولا اسناد شرودا قلبي مثل ما قدم وامثل كانش ما بسكل وأما القلب في الاسناد فيكون خطأ من بعض الرواتي في اسم راو أو نسبه كان يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب عندك جاء رؤادات كالناودة يالان سبيدة بن منال رابي جاتيوي بل كعب بن مرة علي مرة بن كعب يعني قلبي شخص كاكات لرينة وكان يوا وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الاتياب في المقلوب من الأسماء والأنساء اكتبه كلاس الأموز وعدها نواة وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواتي أو إسناد فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعي حديثي ومن هي بالروايتك وبس طريقك مشهورة يعني بالراويك مشهورة مدارية حديثك الكسيك كسيك كسك دي من الضعيف من الضعفاء أو من الوضاعين أو الراوياء قريت ويبدل الراوياء بغيره ليرغب فيه المحدثون ثم كثر طرق وطريقي غريب كاكاسيك طريقه كي زيادري دسكوي او علمي كي دائما محدث حزكاله الطرق يزيادرو متابعات بو او محدث وابزان ايش طريقه كثير حديثك يا أكاد اكاد او رابي أو او سندا اغوري ليرغب فيه المحدثون كان يكون الحديث معروفا عن سالم ابن عبد الله فيجعله عن نافع <تصفيق> حديثك معروف بسالة من يكري عبد الله يكري عمر أو يكاتى نافع عن, عن ابن عمر نافعي مولى ابن عمر أو يبدل الإسناد بإسناد آخر بيان سندك أقرد سندك بسندك معروف سندك معروف عليكم السلام سندك تريبوا أيام مثل ما روى حماد بن مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب <تصفيق> حماد بن عمرو النصيبي زنشي كذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا حديثك من هيب مشوا إذا لقيتهم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام أجر الارجاد الارجوب عن دام كافر مشرك تبيني سلام لا بيشتاه إيوه الحديث يعني إلى آخر الحديث فإنه مقلوب مقلوب يعني قص هذا فإنه مقلوب قلبه حماد حماد فجعله عن الأعمش عن نيا فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيد أصلح ليثك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أو هيا هكذا أخرجه مسلم ما من مسلم بروشروا روايات كده من طريق شعبة والثوري وجليد بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراويدي كلهم عن سهيل هل هم مؤمنين ما من شعبة ما من سفيان الثوري جليد كل عبد الحميد عبد العزيز الدراويدي هم ينروايات عن كده عن سهيل بن أبي صالح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 أجل خطأً بو أو بيودر قلب مطلق مطلق خلي بيودر أما إذا كان مقصوداً عنده او بيودر سريقة الحديث كبو السريقة حديث شيئا جورك إلى جوركاني قلب بعلم شيت هاي قص زي الله وهذا الصنيع يطلق على فعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقه جالي واش هي ام قل بروا اداد للايكس كثقه جبت شفتني هي الا كذاب به الا ضعيف وقد يقع هذا غلطا من من الراوي الثقه لا قصدا كما يكون من الوضاعين اكشن الوضعين وباقصدرو هذا للايك ثقه شورو هذا مثاله ما روى اسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جليل بن حازم عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموني حتى تروني <تصفيق> تماشت هاتوا حدثنا جليل بن حازم عن ثابت شن فلا تقوموا حديثك اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني <تصفيق> إذا, أ... إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني استجليني كري حازم لثابتة والرواية كدوة مع العلم حديثك حديثي ثابت نية حديثك حديثي ثابت نية ثابت كري أسلمي بنانية ما تنروا إذا وامشيوا كأس باسك الله قال إسحاق بن عيسى اسحاق كري عيسى قالت فاتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم ابو النضر يعني جليد بن حازم قالت بسالي ام حديث ام لكدوال حماد كري زيد ام بسالك دوى و تاتي وهم ابو النضر يعني جليد بن حازم يعني كانت جليد بن حازم يرويه عن ثابت البناني او وهم إنما كنا جميعا في مجلس ثابت. الله لا مجلس ثابت يكرث ثابت يكره أستايب بن أيد نجتبون. وحجاج ابن أبي عثمان معنا. حجاج يكره أبي عثمان. اللي قال ما ندابو. فحدثنا حجاج الصواف أم حجاجة حديث شيبومان باسكت عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أم حديثي بمان باسكر راصة لمجلسي الثابت دابين بلان روايك للثابت والنبو لمجلس مجلس بابين بلان حجاج حديثي باسكر حجاج حديثي باسكر عن يحيى بن أبي كثير بلان جليد كري حازم مهمي كذ وإذا عني حديثك لثابتي كري أسلمي بناني وهاتوا عن أنس بوي حديثك وإليهات فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الاسناد على جرير، والحديث معروف من روايه حب بن أبي كثير، فهو مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى يعني يحيى كثير، وقد يقلب. بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظه <تصفيق> جاريوا هي قلبك عمدنا بعمد الروادات إسناد حديث يبون من قلبك بوأي كسيش في تعقيكنا وكم شو نستأجل امتحان علمي حديث كات بوطلبة أتوانيات لكات كات امتحاناتها عندك أسانيد يأكلك متون وضلاي صح وغلط مثلا يا منا لا أن برشي وطبعا يبو امتحان ولم فقط بو امتحان لمعرفة درجة حفظه كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كاتي كأيام بخاري شو بغداد علماء بغداد امتحانك رواه الخطيب فيما رواه الخطيب قصة أو خطيب بغدادي الروايات في كدوا، عندك للمحققين المعاصرين أربع سكا يعني حكايات ضعيفة، وعندي كجان ثابتوا مروي علمائش في كدوا، فيما رواه الخطيب فإنه مجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسندها. صد حديث هنا وسنة <تصفيق> مثلاً سنة مثلكانياً، هذا سنة بشأن فضعة اللهي متنك يعني باب له المتن بالدراوته لا يسنه ده بو واسانيد يعني وجعلوا متن هذا اسن هذا لاسناد اخرى واسناد هذا لمتن اخرى ودفعوها الى عشرة انفس دائما دا بدزلك سو هركسيك كس يقعد حديثي فيه الى كل رجل عشرة حمك يقعد حديث وامروهم اذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري بي انو تراوكا كانتنا مجلس كبير وخاريوه هلكتنا هالسمدة سند لحدا حد حديث يطلع وحد يثنى بخوان نوى وبرسل بخاليف كندر باري تنأزني عنه وأخذ الوعدة للمجلس موعديا ورقت كدا نشون لجالي فحضر المجلس جماعة وأصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان أو غيرهم من البغداديين خل كان يجي زور لأصحاب الحديث ذانشون غير أهل ببغداديش و عندك اش فلما اطمئن المجلس باهله يعني فلما ثبت واستقر يعني بدا المجلس كاتيكا مجلسك انتذب إليه رجل من العشرة اجر انتذبت يعني قام اجر يعني اقيم يعني كسي كان هستان لا دكسكا انتدب إليه رجل العشر. فسيقول فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. يعني لو ده حديثك كان لا يتبسأ إلى حديثك لحديثه حديث. كان كده. طبعاً سندوا ما تكيد تيكل كلاه. فقال البخاري لا أعرفه تنازلا. فسأله عن آخره فقال لا أعرفه حديث فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد. كان دوايك حديث كان عرض كده سر حتى فرغ من عشرته تلت حديثه والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض أو أنك كان يشار زاب لمجلسك زانيا كان يشار زاني بخاري يشار زانيوتي يعني زانيوتي فهم الرجل ومن كان منهم غير ذلك كان يشار زاب علمي النبوان زاني تازى البخاري توا يعني علمي في النية ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم يبدأ وكسي شيء أهل علمية نتوانا علمي كما المهم لوانا ثم انتذب إليه رجل آخر من العشرة فعشا كسد ومش هستاء فسأله عن حديث من تلك الحديث المقلوبة فسأل حديث كثير لكن فقال البخاري لا أعرفه فلم يزل يوقي إليه واحد بعد واحد روشي وهدكي فرسال ليكد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه ثم تدب إليه الثالث والرابع أنجا كسي شارم هروها إلى تمام العشرة تاكسي دهيم دهيمين هستان والبخاري يقول لا أعرفه بله ثم أن تذهب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة حتى هميا همودا كسكا حتى كان توابو والبخاري لا يزدهم على لا أعرفه حد أدنى زنف فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا أن جب بخاري تواب زاني كاهي شامبيانية صد حديثا التفت إلى الأول منهم بل كذا لايكسي كم ينوى فقال أما حديثك الأول فهو كذا حديث هي كمت بوشي ويا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابي على الولاء يعني على التتابع سي. هم زاني ويتي هم دقيقش يعني حافظا بقوة على الولاء على التتابع صد حديث الوابقى ويا كم كسهل سينا يا كم حديثكت ودومكت وسيمكت وشوارمكت حتى حصل طالب سبحان الله على الولاء يعني على التتابع حتى أتى على تمام العشرة حتى حردكي فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه أو يكمكسي واليكل وفعل بالآخرين مثل ذلك حمودك السكيب والشيوة ورد متون الأحاديث كلها إلى أساندها وأساندها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفطر كانت كعلم هاد كزنات كعلم مقصنيه خلق كان عزانيا كزور خارقة زور لتوانا بدلا بويها مين عترفين كده وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار أي نابي كسك عالمش بأمشتي بكات إلا ما بست في امتحان بيت وشرط الجواز كما قال الحافظ بن حجر أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحجر نابي بردوان بيلا سروا سندك بوشي وبي يليتوا أقل سندو متنكد يعني لو كانت كده, كده او كده او مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه يعني مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه ليرى لم فصل ابن الصلاح رحمه الله لترمس عليه قسيك دوا كاتك بحديثك قليل ضعيف بحديثك سندك بسندك قليل ضعيف مرجني حديثك كذي بيت ضعيف لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه دونك حديثي واهيا عشان سند شيء بام سندان صحيح نيه ابي ابي كانتك تخريج حديثك اي حديثك بس حديثك طرق علم حديثك مخالفة حديثك أما خبرة تهبوا يعني لعالمي يشترى وزانيبتك أصلا متنك موضوع متنك باطلة متنك اشترك لوانا أو كانت علي الحديث الحديث ضعيف أما أبيل السلسة ندقيق سبك أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه مثلا إمام جولة كان بلى أم حديثان بس إن هاي الطريق هي ما داري حدثة كلاس الفلانو طريق غير طريقينه أجد البطراء الطريق ثنينة أبو أو طريقه شل بدست أو كثاء تاني ولي حدثة غشية الحديث ضعيف قلت يكفي في المناضلة تضعيف الطريق التي أبداه المناظر حشية من ااا الشيخ من وجد حديثا بإسناد ضعيف. كاتك كحديث جابيني سندك ضعيفة. أفرمت فالأحبط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد. ضعيف بهذا الإسناد ولا يحكم بضعف المثل. دقيقة الفيديو تاعي إسناده ضعيف. نك ضعيف بهذا الإسناد. ضعيف بهذا الاسناد يشار إلى كتاب ولم تنكر. بمسنده ضعيفة. ليكم السلام. إنه ضعيف بهذا الاسناد بخبره. ولا يحكم بضعف المتن ولا يحكم بضعف المتن يعني حتى حكم تضعيف بسر متنك ندى مطلقا من غير تقييد. بمجرد ضعف ذلك الاسناد. حل برأو سندة ضعيفة تبرئ حديثها ضعيف. فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح لو أجد بس سنديك ترهات بصحيح بإلا أن يجد الحكم بضعف المثن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق إلا ما كاسي شيزور خبير لعلم الحديث لا طرق زابوا بيت وآقيل طرق بيت حكم دابيا او حديثك أو حديثها الأصلا شيء ضعيف الموضوع وإن نشط الباحث الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتنى لم يرد من, من, من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك فإني لا أرى بأساً لأن يحكم بضعف الحديث مطرق أما أقول كسك باحثك كسي يعني شالاقبو كسي زي لقبو وإن نشط الباحث عن طرق الحديث قراب دوايا نيتو زي بايا كسي شي شي شي بيشتر نيتو بيت ضعيف بلهم كسي جمع طرقي كد و قرأوا دعائي يدركوا لك حديثك ضعيفة قيديني الله يبقى أولا ضعيفة حديثكش مرجنية إلا تقليدك وإمامك مطلع اشتوائي طلا أمد كي كسكا بتوانيد زورتين هول يعني أويك لتوانا إداها لو سعداها صرفك بو جمع طرق أقد دعائي حد أحد قيشتا ويكا حديثك ضعيفة لضعيفة وإنما ذهب ابن الصلاح للمنع بو ابن صلاح عليه نابع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى. الله ما أصل الموضوع كان كوا منعي اجتهاديا لا تصحيحه كدوه. أما عقرب باحثي جمع كدو دواي أو حديثك أصلا متنك يعني ضعيف على ضعيف. و. قلت يكفي في المناظرة لكاتك دو عالم دو كس مناظراء كان لسر مسأليك علمي يعني مناظرش جوليك اللي جدال بالله ما وجداليك آمانش بإحقاقي حق لا هردو لا إحقاقي حق لا هردو لا أو مناظرية يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر سندك اغباسا كونمنا على او سند اي هنات يعني يسوق سندا لحديث توت عني للمناظر بالي او حديثه ضعيف يعني او سنده ضعيف يكفي في المناظره تضعيف الطريقه ابداها المناظر وينقطع ان يتواني بالي او كستدالجه فيها ضعيفه في سنده كذا بوي بيدنش يعني لسندني بالي او سند ضعيف لكن حديثك صحيح حديثك صحيح طريق تلاتك يوزني يعني أجهل أو اندوتت سندك ضعيف فيه ضعف هيش قصة لسل أساني صحيح هجمك قايدني بوشي يكفي في المناظره تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع يعني يكفي يعني يسكت يعني ينقطع يعني يسكت إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى يعني كاتك السنة دي تر ناهنات تو تاني أصل جوايك طريق النبي نبي وبتبيت أجرت ونش تريها تو, تري هي. تو نالي والله لو وجه السنة دكت أوتة ضعيفة بطلع ملوتشة خو تريشها أو احتمالات هذا كاتة ضعيف السنة داكي أكيد وتعو. لو طريق تر مقام مناظره قال يعني ابن الصلاح ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعض ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي, الباب وفي باب الحلال والحرام ابن الصلاح عليه روايات حديث ضعيف ذنستان بس موضوع درسنيا. بقى ملشيوش إياه في باب الترغيب والترهيب. لباب الترغيب والترهيب ده. لباب فضائل أعمال ولباب هرشو وعيد تاونا أو إشترنا ده لسر. يعني تا ونا كان. ولباب قصص ومعضاة ونا درستها. ونحو ذلك. يعني من الرقائق. بقى ملش الصفات تعالى حديث ضعيف درسني الله إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. أحكام مجدى حديث الضعيف برسنية طبعاً أما ذهبك هنا ودي ما ذهبك مرجوحة راجحني حديث الضعيف مطلقاً لا يجتكى ورناقلة لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الخصص لا يجتكى ورناقلة لأن حديث ضعيف ما دام ضعيف بونات واني يعني نسبة إبداية لا يبيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم كمش قد دا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كدا نابت الدين عمله لا, لا, لا تريش أن ج القرآن الصحيح كافية أو إن ده هتقول القرآن والسنة ده في وجد بهديث ضعيف نابت وأنا جا كدرجة إيه أو نكشف كتير ودرجة قبول الحديث الضعيف في في الترخيب والترهيب درجات وضع الحديث كتير قال كيك ديت حديث حالة بسن وتساهل دلس بك تساهل جلس بوضع ديه. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى ابن صلاح حليد لوانيك وحديث ضعيف رواية حديث ضعيف بجائز أزانا لا ترغيب ترهيب ولا قصص لوانا اوكو عبد الرحمن كري مهدي وأحمد كري رحمهم الله تعالى قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير اسناد فلا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمرير وإذا عزوته أي الحديث الضعيف أما حديثي أخر صحيح بيت يعني بمعلقية وترد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجائزه وكُل صنيع من بخاري شندين حديثيا إسناده كابلا في غنبرى خاص الله وسلم من غير سنة قال النبي صلى الله وسلم شندين حديثه معلقة وصحيحة واذا عزوت ويا الحديث الضعيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد زانيت حديثك ضعيفة زان ضعيفة ينذ زانك صحيحة أو كاتبلة روية يروى يذكر من غير إسنال فلا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بجازم ميهنة بل بصقة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا حديثك الشكة هي صحيحة بان ناش زاني كالضعيفة بان ناش زاني كالصحيحة كالناش صحيحة أوك شك كابو خديك لوان قال كالزاني ضعيفة كانت زن صحيحه يقينا مك صحيحه او كات با جزم روايتي مك من نقل حديث صحيحا بغير اسناده هل كان الصحيح باسكت ببيع وكسندي وبينه وجب أن يذكره بصيغة فيقول مثلاً قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فعديك جوريه بعثك هذا أجر حديثك الصحيح ونادى لبروي سنة ذاك نزاني بلا روية يملي يذكر كواذود خلفي وأذن حديثك ضعيف كأبو التضعيف حديثك صحيح كذو كزاني صحيحه في وجزم يعني سنة ذاك زاني بشر سنة ذاك نزاني بلقى قاد رسول الله بجزم شوف هذه صحيح أنا رؤيه أو كاتا حديثك أوان ويحبح جد جدا أن يذكره بصيغة التمليح التي تشعر بضعف الحديث حديثك كم صحيح صحيحها كأبتجزم ندهنا أو أبيت تضعف حديثك لأن لا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح بأي لا, لا يخونرو لا يجر حديثك بضعف ذرنش وأما إذا نقل حديثا ضعيفا، أما أجر حديثك ضعيف نقل كذب وكسر، كان أو حديثا لا يعلم حاله الصحيح أم ضعيف حديثك نازن صحيح ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض أو كتا واجبا بصيغه تمريض باسكي كان يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا بجزم وإذا تيقن ضعفه برمق الزين ضعيفة وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لأن لا يغتر به القارئ أو السامع ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم نابب بصيغه الجزم نقلك لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث بل تايبد أكد عالم حديث يعني كسرك أبوه نمنا هذا كسر معروف بي برواية الصحيحه بتعبد مكان الشخص كأبوه نمنا بس صحيحه لا يروي في مروياته وفي كلامه ولا يتحدث إلا بصحيه كات معروف بحديث صحيح فلام حديثك ضعيف الشد بس قد بمشي قبول خالك يوري الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بالصحة نسبته؟ إليه وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنه يعني زور لو أن سركان كونتنا وأموا يعني خلق سيقي بيانها بوا كتي بيانا أخواني ثوى حديثة يانا حديثة ضعيفة بيعني ضعفة كيناك جزمي بيانا هربا جزمي ينن. أو كان تدخل شوازا الحديث كشيء صحيح، وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه. هنديك شن علماء، فجائز زاني وكحديث ضعيف بحسب فكرة، ببيعوي التضعيف الشكوى، ببيعوي بيان ضعف بشروط. أولاً أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ حديث كلا باسي شيروكو باسي موعضو باسي فلوَّحَي أَعْمَالَ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بالصفات الله تعالى وما يجوز له وما يستحيل عليه سبحانه مسألك مسألة صفات نبي وما يجوز له يعني من الصفات ويستحيل عليه يعني من الصفات ولا بتفسير القرآن تفسير القرآن جنبت شو تفسير القرآن جنبة حديث ضعيف ناك ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما كأبو خالي يكم فضائل أعمال بات يعني قصصوا أنا بات دوام أن يكون الضعف فيه غير شديد يعني ضعيف جدا ضعف كيسير فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب يعني هرسن ذي كذاب ومتهم يتابع أو حديث نابع بيني فيخرج يعني فيخرج بهذا القيد قيدكشيا الضعف فيه غير شديد بمقيدك هنأتي هل سندك فيه الكذابين فيه الكذابون أو المتهمون بالكذب دلش الدروة والذين فحش غلطهم في الرواية شنك الكذاب متهم فاحش الغلط أمانة حديثك كان ضعيف جدا كاوية ما قيم أبيش يبي الضعف هي يسير به سيام أن يندرج تحت أصل معمول به يعني أم حديث ضعيفة حديث ثرها تبعا يعني آياتك حديثة يعني قاعدك لقواعد الشريعة إثبات كلاب يعني أم حديث ضعيفة دين درزنا به دين درزنا به يعني أصلكي حديثة أم حديثة بس تقويبه وبياندر أن يندرج تحت أصل معمول به رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط يعني تشارم خالق أو هي كحلق الأورشة كباسي أكي روايتي أكي كنالي ضعيفة أو كاتا بس ما بسد احتياطه أبست ونيك أم الثابتة قولي في غنبري أخوها صلى الله عليه وسلم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته باورد ونيك واهية برانشية علي أموك احتياتك روايتي والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث في الحديث الضعيف واجب في كل حال. الشيخ أحمد محمد الشاكر علي هوي من حديث ضعيف نات ناكل سكوت إلى سلوكين. أبين لهم موكاتك ولاهموش تكا قصص بفضائل بيت مواعظ بيت أكو أحكام وكو صفات واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح. شو بعد نكت أبو كسيك السنة ذكية توأخفنت حديثك توأخفنته أو صحيح ولا خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث. بتابع أجر كسيك نقل حديث, حديث بيا. شو كخلقي مغروراً. خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث. ستشم دين حديثه ما هاد لبريش شيخ البنيه وليس همسا دميك شوابا بويا هدك حديثة قيانية كحكمي لسرنا ذات خلقي وازانة تواع ورازي للحديثة أمأي منك عرب أهل حديث معروفين كمتبعي حديث وبدواء حديثة عقرين ودراساء كنمان أي أبي خلق شون شون بيت بويا أمقصق وجهه يعني لابد من البيان لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجعوا إلى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن يعني إيش حديثك حجني صحيح نبي، يعني حسن نبي، كابو حديث ضعيف حجني ورناق ضعيف جدا بي يسير ضعفك يسير بي وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا اجر حديث لا الحلال الحرام ده باس او أو تشدد ورقين بو حديثك نكو ضعيف بيت وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا أما لسلح فضائل أعمال به أو زرت تشديد ماك فإنما يريدون به أو أعلم بس فيما أرجحه الله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصح ما بس ينبيه وهي حديث حسن ما بس في حديث الشيء ضعيف فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا حتن كلا أحمد وأوان يعني حديثي حسن تواو يقلابو يقلين نبي وبيت فصل يعني بشر قسمي قسم يك سربخو بس يعني حديث ضعيف حديث حسن بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أي الضعف فقط شو متقدمون حديث لا يندو بجبوه الصحيح والضعيف الضعيف كيشي تابو حسن يشيتابو أما بمشي توجيه مسألة هي كذوة طرم لوانية بشيوازي التوجيه بك أدقتل بي والله أعلم بشيوازي كولين الحديث الضعيف لاي إمامي أحمد ولاي عبد الله كريم مبارك ولا عبد الرحمن كريم مهدي الحديث الضعيف الذي يعتبر له يعني ما كان سنده ضعيفا ضعفا يسيرا يرتقي إلى درجة الحسن، أو كات أو كاتب أشترا، شن كحديثي حسن، لا أحمد با لسدي أو أو إجدام مصطلحي حسن مستقر نبوبيت، الله خو أحمد حديثه مو حديثه حسن كاني بضعيف النوى، حديثي حسن بضعيف النوى، حديثي حسن ماش معنهايا ناكر هرفي شبوط في أصلا شي ضعيف. هي العلماء الأصل بحديثي حسن وتوتي صحيح. شو كلا جملة جنسية شيا لجنسية صحيحة. ويوم قولة دقيقة مياه أو قولة دقيقة والله علامة لينشي لما ذبي أحمد داو ولا عبد الرحمن كريم المهدي عبد الله كريم مباركة ما بس يوم بحديثك سندك ضعيف ب لكن بكتري طرق ببي تجيب بتحديثك حسن لحاشك. لحاشك الله وأما الشيخ الباني رحمه الله وأما العمل بالحديث الضعيف الفضائل فقد نقل النووي الاتفاق على جواز العمل به ودفعه القاري في شرح الشماع قال لأن الضعيف يعمل به في فضائل أعمال معروف في الكتاب السنة لكن لا يستدل به على إثبات الخاصة المستحبة وهذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى الله النووي نووي اتفاقي نقل كدول سرية كان حديث ضعيف يعني يعمل به نقل الاتفاق واتفاقات اجماعات نووي يعني مجمعية علماء دائما اتفاقات ونقل لكن هي شيء اجماعية شيء إلا مثلا كثرة مجمعية زول العلماء رأي شانهايا ودفعه القاري في الشماء في شرح الشمائل بلان أم اتفاقك أو نقلك قاري دفعك دولتي اتفاق نيل علماء اتفاق نيل لأن الضعيف يعمل به في فضائل عمال معروف الكتاب السن كم كم ضعيف رجلية ضعيفك أقر في فضائل أعمالك بكات كالقرآن السن ندى هاتبه خوي أما أقر بس صحيح ناها تبه إلا حديثك ضعيف بيذ أو إيش بناك مثلا ذكرك هي لا ذكرك عنه لا القرآن والسنة دنعته نبي كتاباته نبي السنة الصحيحة حديثك ضعيفة فقط دليل باتك بوتنه حديث الضعيفة با مسألة كلف ضاع إلى أعماله مادام نص كثر نهاته صحيح بيت إثبات ناقر كوابو أجر حديث الضعيف ورج بجدا لو ورج لك حديث صحيح لسريهات بيت بلا أنا حديث الشيء احتياطًا ولا جريد إيش بأكيد بقولنا لا بروه حديث ثلاثة وهذا من دقيقة فهمه رحمه الله تعالى من دقيقة فهمه الفهم القاري كل الشيخ البانيارد وحاشي كثير شيء لا لا كوتا قول الشاكر قال الحافظ ابن راجح في شرح الثلمي ذي وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه عن الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن عن يروى عنه الأحكام. يعني ناكري حديث ضعيف ورد لشيل فضائل أعمال إلا عمن عن يروى عنه الأحكام. إلا لو كان حديث شيء نقله النبي أحكام. يعني لا فرق بين الأحكام ولا في الفضائل. أو كسي كلا حديث أحكام من الرواة ذكر ضعيف نبي كابو فضائل, فضائل أعمال إيش ولكن اقول لكم ان الضعيف يقولون ان ضعيف لكن ان الضعيف يقولون ان الضعيف يقولون ان الضعيف يقولون ان الضعيف يقولون ان الضعيف يقولون ان الضعيف يقولون ان الضعيف وبيان الجرح والتعديل جوري بالسوسيهام السيهم حديث فنوني حديث <تصفيق> معرفة من تقبل روايته رواياته كيور ناقلت ورواياته وجرح تعليل كي المقبول تسر المقبول من هو المقبول كم مقبولة من الروات الثقة الضابط لما يرويه لما يرويه يعني كسك الثقابة وضبط مرويغي خوشي بكات أو إكوار رواية كضبط كات أو مقبولة وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المرؤة وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه فاهما إن حدث على المعنى ديت بس مقبول من بوكات مقبول أبيدو الشرطي تيابي هم عدالة هم ضبط هم عدالة هم ضبط الثقة والضابط لما أروي كيش عدالة المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المرؤة بي مسلم ما بيو چونك كافر بعقل بيت تمك شاد حسابنا الحساب ناكده بيت شرط بلوغ لحاشي شيخ الباني الله اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث الصغار الصحابة شرط بلوغ دانان بو اويكا بلنك سيك يعني معارضا لقال اويكا حديث شندين صحابي عمر بن توكه تمننج من دالبو مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين في هجر باسي الصالة وعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة أول مولود في الإسلام بالمدينة ألا بوجد بالغ بالغي هنا وموضوعك لبر شعيتي دانا شكرا لشعيتي يا شعيتي كوري قد يرى بالغ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 يعني النواقص مروءة يعني الرجوله لصفاتي بياوتي ابي تشيبت ابي ناقص نبي مروءة إمامي بخوي للتنزيل معالم التنزيل الله المروءه الشرط اي في العداله المروءة شرط أي في العدالة وهي ما يتصل باداب النفس وهي ما يتصل باداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن الهيئة والسيرة وهي حسن الهيئه والسيره والعشره والصناعه فان كان يظهر من نفسه شيئا فإن كان يظهر من نفسه شيئا مما يستحي أمثاله مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مرؤته قلة مروءته وترد شهادته أفرمتي المرؤة شرط في العدالة يعني شرط لكي كان مرجاني كسك عادل هل اونيك والله كابرة تاواناك جاري واهية كما تصرفاتك شهية لواقعة أو بلغية لسر أو شخص خوي كمدينة كمدينة بوية أو صفاتتي بهندك صفاتي و ذلك ويكا بدينة بهندك صفاتي وذلك ويكا كمدينة شخصي فاسقة يعني أو صفات كتيابو أو بلغية لسر أو شخص فسقيها وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاريكه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 ل ل لخلوجه ده توانك والسيرة والعشرة يعني هاو يتيوا يعني هاوريتيبو نع كسيوة هي اللي قال فلان وفلان عقرا اللي قال خلاص شيء خلاف عقرا رفيق فلان كا ين في شيء فلانيه والصناعة يعني كسيكابون منايبيني خليكوت روازية عيتو يعني يشتاد درس أبيع ما توانك يا عنا درسته به کسی بینی مهنه شه مهناکی هزار نزمه مهناکی زور نزمه. یعنی قبلاً بود درک که قبلاً شخص عزیز و نفس نیه. قبلاً او خواری می‌مرویش. لس درد می‌کبود، سردرد می‌آورد. طبعاً لس درد می‌کبود، سردرد می‌آورد. شتیواهی یا کاتیخوی این منوعه. لناوک مارجی هر بوته في شيء زوخر، كان يظهر من نفسه شيئا مما يستحي من يستحي مثاله من إظهار في الاغلب يعلم به قلة مروقتي. لو درب كسي ما يعني أو, أو, أو شخصة. كما و اللي ليور ناغير كابو ابي سالم بن نفسق هو سالم مش راوي سالم مش بيد لا خوارم مروئه وان يكون مع ذلك متيقظا ان لا يرضى طوا كسي شي موريعه كسي شي مغفل ندي حافظا إن حدث من حفظه اقل لحفظي خوي رواي باسكت أبي او كباسا كات حفظي بيت نابي الضبطين كدب فاهما إن حدث على المعنى أجر أجر حافظش نبيت دقيق بلفظ حافظ لفظ كنبيت أكانت كالرواية كدريبا المعنى أبل لا لو يكوا رواياتي أكانت يبقى شو كأجر ليتي أنا جيش تو كاتا شتى الباس كم مما ذكرنا ردة روايته اج شط لم شطاني باس ما يعني خواري مرؤية يعني حفظة يعني عدالية لو انه وقعت روايتي ورنا كده لها شكاء الفرماشي اساس قبول خبر الراوي ان يوثق به في روايه اساس الروايه وكذا تولي والروايه هي في فيها ذكر كان او انثى بيو بيت ينعفد نير بيت. حرا او عبدا فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا وفي روايته بأن يكون ضابطا والعدل ام عدله هو المسلم البالغ العاقل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه إلا أن الرواية جوازي هي التي ل ل ل الشهادة أو للشهادة واعية أما ل للرواية تخالف الشهادة في في في شتى الحرية سأل عبد فرقي هي لجل سيدة للشهادة ولا من ل رواية عبد جهر جدة والذكرى للشهادات ذكروا أنثى فرقانية ولا من ذكروا أنثى فرقانية وتعدد الراوي تعدد الراوي لشهادية جواز أبرام خبره جواز نية يكتش باري كده وتعدد الراوي ولو أنا شعب مبسل تعدد الراوي يعني إن لم يوثق من قبل المزكين ولو واحدا إن لم يوثق من قبل المزكين ولو واحدا يعني بأنه مناع رواية تهيئة يعني أقدوك الشهايتي لسر بذات يعني إيكا استعديلي بكات التزكيشي بكات المسألة الرواية كافية أما لشهادية إلا بدوك الشهايتي بذات لسر أوشتها كابو وتعدد الراوي يعني أكري بو توثيقش بذات نقل خبر أي إن لم يوثق من قبل المزكين ولو واحدة، وقد كتب العلامة القرافي في القروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية فروق قرافي شوال مجلدها يا للا كم كاني لفرو فروخة كاني هناو الفرق بين الشهادة والروايه يا كم مجلد يا كم فرق وأما الضبط الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل حافظا للرواية إن روا من حفظه ضابطا لكتابه إن روا من كتابه كابو شفتني انسان جرافي شدقيق بي إلا بي حافظ اگر کتابی شد، احادیثانه‌ای که آی زنی کتابی خویده بشه. هر کدی رواحتی کد با کسی بیخوانده و با کسی بی زند. آکو خوی بیخوانده و ببی لطیف قلبونی آوا کسی که ضابطه، ولی ضبطی کتابیه. بیا اگر ضاب اگر حافظ بی، یعنی من روایت من کتابی. عالی من به معنای وبما يحيل المعنى عن المراد ان رواه المعنى قال رواه المعنى كت بتوانت رواه المعنى بكت حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لاحواله بأنه أدى الامانه كما تحملها لم يغير منها شيئا وهذا مناط يا مناط بالتفاضل بين الروات الثقات وهذا مناط مناط التفاضل بإضافة امم مناط التفاضل بيت يعني هذا موقع يا موضع مناط التفاضل يعني موقع التفاضل مناط يعني يعني التعليق ومناط بالتفاضل يعني معلق وهذا مناط بيت وهذا مناط يعني معلق بالتفاضل بين الروات الثقات اجل مناط اجل مناط يعني موضع التعليق او كاتبت شيء اسمه اسمه مكان اجل مناط مفعل بيت اجل مناط بش يعني وهذا مناط اسم اسم مفعول أو كاتب. وهذا يعني معلق. ونقرأ أو كانت مثلاً مناط بالتفاضلي نطالب نسأ اسم مفعول بمعنى معلق. وهذا معلق بالتفاضل بين الروات الثقة. أقبل منات التفاضلي يعني موضع التفاضل بين الروات. بين الروات الثقات. يعني كشيء الراويك للراويك شاكر الأكاد ثقة الأكاد أقدر حتى ضابط بحفظي ضابط بكتابي فاهم بيبقى بالمعنى بي أو كتر راويش بشرفه فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقته ويعرف ضبطه كن أزني الراويك ضابطة يعني معرفة شيء استخو أقدر كسيك عدل بعلماء العدل ترى ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين يعني مخالفين متقنين نبي إذا اعتبرا حديثهم بحديثهم حديثه بحديثهم حديث كسر لغل كسر كلا لغل حديث لغل كان برا اجر مخالفين نبو دار أمي كده ولا تضر مخالفته النادرة لهم أما اجر مخالفين كم يبغى او أو كسكل الضابطه درناك فإن كثرت مخالفته لهم ونذرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. أما المخالفين زوربوا موافقين كامتربوا أو كاتا أو كسم مختل الضبط. أو كاتا الضبط كي تواونية واحتجاج بحديثه ناكريت ولم يحتج بحديثه وصل الله على محمد